بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه وأما بعد المجلس السادس والأربعون من مجالس سماع كتاب اللول المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الشيخ دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعداها من كداء في كتيبته الخضراء وبين يديه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان وهو راكب ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه على رأسه المغفر واضعا رأسه الشريف على راحلته تواضعا لله رب العالمين حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. حتى إن لا تكاد تمس وسط رحله صلى الله عليه وسلم هو يقرأ سورة الفتح يرجع بها صوته قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى إن هذا الفتح المبين لا يذكره بماض طويل الفصول كيف خرج مطاردا وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا وأي كرامة عظمى حفه الله بها في هذا الصباح الميمون وكلما استشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النعماء ازداد لله على راحلته خشوعا وانهناءا ويبدو أن هناك عواطف أخرى كانت تجيش في بعض الصدور اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أم هانئن رضي الله عنها ولما ارتفع النهار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئن بنت أبي طالب رضي الله عنها فاغتسل فثم صلى ثمان ركعات في بيتها وذلك ضحن قالت أم إن لم أره صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود قال ابن قيم رحمه الله تعالى وكانت هذه صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكر لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلها قبلها ولا بعدها قلت وقد صلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين قال الحافظ الفتح إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم هاري ليغفتر ويصلي ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته في الخيف عند شعب أبي طالب حديث ضعيف روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أم هاري رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب فشرب منه ثم فضلت منه فضلة فناولها فشربته ثم قالت يا رسول الله لقد فعلت شيئا ما أدري يوافقك أم لا قال وماذاك يا أم هالئ قالت كنت صائمة فكرت أن أرد فضلك فشربته قال تطوعا أو فريضة قالت بل تطوعا قال صلى الله عليه وسلم فإن الصائم المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر فهذا حديث ضعيف للطراب إسناده ونكارة متنه. قالت المذيب بعد أن ورده وحديث أم هالئ في إسناده مقال إجارة أم هالئ لقريبين لها وعجرى ام رضي الله عنها رجلين من اقاربها كانا فرى إليها وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يتبعهما فقد روى الشيخان في صحيحهما عن ام هالي بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قلت ام هالي بنت ابي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ام فلما فرغ من غصله قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل, قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هارئ طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وتطهيره من الاصنام ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمهاجرون والانصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجا في يده ثم طاف بالبيت البيت سبعا على راحلته وحول البيت مئة وستون صنما مشدودة بالحديد فجعل كل ما دنا من صرف يطعنها بمحجله ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه ولا يشير إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وتطهيرها من الصور ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن رضي الله عنه حاجب الكعبة فقال له اتني بالمفتاح فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح في بداية الأمر ثم إنها أعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح باب الكعبة وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدخل فيمحو كل صورة فيها فلم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فورد حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ووجد بعض الآثار للصور فوجد صورة إبراهيم وأسفعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام ووجد أيضا صورة لمريم عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله ما استخسما بالأزلام قطة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية تلك الصور فمحاها وفي رواية الطيالسي في مسنده وابن أبي شيمة في مصنفه بسند الحسن عن أسامة رضي الله عنه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمسح الصور ووقع في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي مسحها قال هذا الفتح والذي يظهر أن عمر رضي الله عنه محا ما كان من الصور مذهولا مثلا وأخرج ما كان مخروطا وأما مسح النبي صلى الله عليه وسلم للصور فهو محمول على أنه بقيت بقية خفي على من محاها ولا اغلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه باب الكعبة ثم علق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الكعبه وما كان معه في هذا المكان العظيم الطاهر إلا أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طالحة وقيل الفضل بن العباسي وفيه نظر رضي الله عنهم فمكث فيه طويلا فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمده وصلى فيه ركعتين ثم خرج فلما خرج سبق الناس فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل فوجد بلال وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد رواية الصاحب عن الصاحب اثنان سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به ثلاثة والحجة بخبر الواحد أربعة وفي اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة وفيه السؤال عن العلم والحرص عليه ستة وفيه فضيلة ابن عمر لشده حرص على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها سبعة وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه لأن أباكر عمر وغيرهما ممن هو افضل من بلال ومن ذكر معه لم في ذلك ثمانية وفيه مشروعية الأبواب والغرق للمساجد 9- وفيه أن سترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإن صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما والذي يظهر أدنو ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار 10- ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مقصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تهية المسجد العام والله أعلم حادي عشر وفي استحباب دخول الكعبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وعفوه عنهم ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقد استكف له الناس ينتظرون ماذا يصنع فأخذ بعبادتي الباب وهم تحته فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل ما مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال إلا ما كان من ثقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن قتيل الخطا يشبه العمد ما كان بالثور والعصا ففيه الدية مغلظة مئة من الإبل منها أربعون خليفه في بطونها اولادها يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وتعاضمها بآبائها الناس رجلان بر تقي كريم على الله عز وجل وفاجر شقي هيّل على الله عز وجل والناس كلهم بنو آدم وخلق آدم من تراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير لا أن اقوام فخرهم برجار او لا يكونن اهول عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بانفها النتن ايها الناس انه ما كان من حلف في الجاهليه فان الاسلام لم يزيده الا شدة ولا حلف في الاسلام وقال صلى الله عليه وسلم من اسلم من اهل الكتابين فلابو اجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم جميعا ودخلوا في الإسلام دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبه إلى اهله ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومفتاح الكعبة في يده فقام اليه علي بن طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابه مع السقايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين عثمان بن طلحه فدعي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء وفي روايه ابن سعد في طبقاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خذوها يا بني أبي طلحة تالده خالده لا ينزعها منكم إلا ظالم ونزل في هذا الموقف قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك اي في شان عثمان بن طلحة رضي الله عنه قلت ولا يزال مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يفكر في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البيهقه في دلائل النبوة وابن سعد في طبقاته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطاؤون عاقبه فقال بينه وبين نفسه لو عاودت هذا الرجل الختال وفي رواية أخرى قال لو جمعت لمحمد جمعا قال لا يحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وقال إذا يخذيك الله قال أبو سفيان أتوب الى الله وأستغفر الله مما تفوهت به ثم قال أبو سفيان ما أيقنت أنه نبي حتى الساعة بلال رضي الله عنه يؤذن فوق الكعبة وحانت صلاة الظهر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة وكان أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عن هذه الحصى فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد وفي يوم الفتح صلى, رسول الله, صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات بوضوء واحد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصل الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني عمدا فعلته يا عمر قال الامام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاه عاملا بالافضل وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر وفي هذا الحديث جواز سؤال المقتول الفاضل عن بعض اعماله التي في ظاهرها مخالفه للعاده لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المخضول فيستفيده والله عالم إسلام أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجاء بابيه يقوده وكان قد عمي فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه ألا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه وذلك اكراما لأبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إيديه ثم مسح صدره وقال له أسلم تسلم فأسلم أبو قحافة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان رأس ابي قحافة ولهيته يوم الفتح كثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد بكاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما بايع أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم بكاء بكر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكيك قال رضي الله عنه لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون اسلام السائب بن أبي السائب رضي الله عنه كذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح بالسائب بن أبgod وكان شريك له صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فرحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخرون يثنون عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية فقال السائب نعم يا رسول الله فنعم الصاحب كنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر أخلاقها التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام أقرض ضيفا وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك إسلام فضالة ابن عمير وهم فضالة ابن عمير ابن الملوح أن يطل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف البيت فلم دلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أفضالة قال نعم فضالة يا رسول الله فقال له رسول الله ورسول الله ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له استغفر الله ثم وضع يده الشريفة على صدره فسكن قلبه فكان فضالت يقول والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء نحب إلي منها خبر لا يصح روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند ضعيف عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم فدي أبي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أنجل الخلوق وهذا حديث مضطرب الإسنادي ولا يستقيم أن يكون الوليد بن عقبة يوم فاته مكة صغيرا لأنه قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا إلى بني المصطرق وشكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن الوليد وأخوه عمارة بن عقبة خرجا ليرد أختهما أم كلثوم عن الهجرة وكانت هجرتها في هدنة الحديبية متابعة العشره الذين أهدر دمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم عدد من المشركين حتى لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة فمنهم من قتل ومنهم من اختفى ثم أسلم كما سيأتي واحد أكرمة بن أبي جهل لما نهزم أكرمة بن أبي جهل أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه فر خارج مكة وذهب إلى جدة وركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا لها هنا فقال أكرمة والله لئن لم ينديني من البحر إلا الإخلاص ما يلجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمد حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما رواية ضعيفة وأما ما رواه الإمام مالك في الموطئي من أن عكرمة رضي الله عنه هارض إلى اليمن فلاحقة زوجته ودعته إلى الإسلام فأسلم في رواية ضعيفة إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه فلما دنع عكرمة إلى مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل المؤمن المهاجر فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فلما وصل عقلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بالراكب المهاجر وأسلم عقلمه رضي الله عنه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطاطلون رأسه واستحياء يا رسول الله استغفر لي كل أعداوة عديتكها أو موقف أو أوضعت فيه أليد فيه إظهار الشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم غفر لي كلمة كل عداوة عادىليها او موقف أو ضع فيه يريد ان يصد عن سبيلك وهكذا اسلم عكلمة رضي الله عنه وحصل اسلامه وقد استشهد رضي الله عنه يوم معركة اجنادين في خلافة اي بكر الصديق رضي الله عنه اتنان عبد الله بن سعد بن ابي السرح رضي الله عنه وعبد الله بن سعد بن ابي السرح فانه لم علم ان رسول الله, صلى الله عليه وسلم قد اهدر دمه اختفى وذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة فلما هدأ الناس واطمان مستامن ألغى عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى به إليه فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يا أبا فبايعه بعد ثلاث فلما انصرف عثمان وعبد الله أقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله قالوا ما درينا يا رسول الله ما في نفسك فهل أو مات إلينا بعينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين وهكذا أسلم عبد الله بن سعد بن أب رضي الله عنه وحسن إسلامه وكانت له مواقف محمودة في الفتوح الإسلامية بعد ذلك فولذي فتح إفريقية وتوفي رضي الله عنه سنة ست وثلاثين الهجرة روى البغوي بسند صحيح عن يزيد بن أبي حبيب قال خرج عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى الرملة فلما كان عند الصبح قال اللهم اجعل آخر عمل الصبح فتوضأ ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه يرحمه الله ثلاثة ميقياس ابن صبابه وأما مقياس بن صبابة فأدركوا الناس في السوق فقتلوا ووقع عند ابن أسحاق في سيرة أن الذي قتله نميلة بن عبد الله التي رضي الله عنه أربعة عبد الله بن خطل وأما عبد الله بن خطل فقتله أبو بردة الأسلام رضي الله عنه وهو متعلق بأستار الكعبة قال الإمام البغوي في شرح السنة وفي أمره صلى الله عليه وسلم بقتل من خطر دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ولا يوجب تأخيرها. خمسة الحويرث ابن نقيذ، وعمر الحويرث ابن نقيذ فأدركه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. ستة وأما هبار بن الأسود، وعمر هبار بن الأسود فأراد يوم الفتح فلم يقدر عليه، ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحرق هبار بن الأسود بالنار لمن قدر عليه. لأنه نخس بعير زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادت الهجرة إلى المدينة وكانت حاملا فسقطت من البعير وسقط ما في بطنها سبعة هند بنت عتبة. وأما هند بنت عتبة زوج أبي سفيان فإنها اختفت يوم الفتح ثم إنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ثمانية سارة مولاة بني عبد المطلب وأما ثارة فيا التي أعطاها حاطب بن أبي بل رضي الله عنه كتابه إلى قريش فإن أختفت يوم الفتح فاستؤمن لها واختلف في إسلامها التاسعة والعشرة قينتاء ابن خطل وأما قينتاء ابن خطل فختلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وأما وحشي بن حرب وكعب بن زهير فإنهما أسلم وستأتي قصة إسلامهما تخوف الأنصار من بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولما تم فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بلده وموطنه ومولده قالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته أترون, أترون إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر الانصار فلما انقطع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم ان الرجل فادرجته رغبة في قريته قالوا قال كذلك قال صلى الله عليه وسلم كلا اني عبد الله ورسوله هاجرت الى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فاقبلوا الي يكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن إلا بالله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم خلاب بريرا رضي الله عنه فوالله ما منهم أحد إلا بلغ نحنه بالدموع بيعة أهل مكة وجتمع الناس بمكة لباعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس لهم على الصفاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تحته أسفل من مجلسه على الناس فجاءه الكبار والصغار الرجال والنساء فبايعه على الإسلام على السمع والطاعة فيما استطاعه رغى الإمام أحمد في مصلده بسند الحسن عن محمد بن الأسود بن خلف قال أن أباه الأسود راى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال جلس عند قرن مسفلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة قلت وما قال بايعهم على الإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وروا شيخاني في صحيح حيهما عن مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على النجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي بسند حسن بالشواهد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وبايعه على الجهاد ثقت خطعة الهجرة وروى الإمام البخاري وابن حبان في صحيحهما واللوفر ابن حبان على عائشة رضي الله عنها قالت لا هجرة بعد الفاتح لا هجرة بعد الفاتح أو قالت بعد اليوم إنما كان الناس يفرون بدينهم من الله ورسوله من أن يفتنوا وقد أفشل الله الإسلام فحيث شاء العبد عمل ربه وروى الشيخان في صيحيهم علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال حفظ كثير رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث والأثر دالة على أن الهجرة إن إما الكاملة او المطلق أو مطلقا قد انقطعت بعد فتح مكة لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وظهر, النا... وظهر الإسلام وثابتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة اللهم إلا أن يعرض حال يقتضي هجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم قدرة على إظهار الدين عندهم فتجب الهجرة إلى دار الإسلام وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح كما أن كل من الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروعا ورغب فيه إلى يوم القيامة وليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح فتح مكة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 بيعة نساء قريش فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء فاجتمع عليه نساء قريش فهن هند بنت عتبة التي اهدار رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وكانت متنقبة متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها فلما دللن منه قال لهن صلى الله عليه وسلم تباينن على ان لا نشركن بالله شيئا فقالت هند والله إنك لا تأخذ علينا أمر ما تأخذه على الرجال وسنأتيك قال صلى الله عليه وسلم ولا تسرقن فقالت هند والله إن كنت لا أصيبه المال أبي سفيان الهنة والهنة وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا فقال أبي سفيان وكان شاهدا أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لهند من تعصبه قالت نعم فعفو عما سلف عفى الله عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزنين قالت هندن يا رسول الله أل تزن الحره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلن أولادكم فقالت هند قد بينهم صغارا وقتلتهم يوم بدن كبارا فأنت وهم أعلى فضحك عمر بن الخطابي رضي الله عنه من قولها حتى استغرب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا تأتينا ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرلكن فقالت هند والله إن إتيان البهتان القبيح ولا بعض التجاوز أمثل وإنك ما تأمرنا إلا غشدة ومكارم الأخلاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعصينني في معروف فقالت هند ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هند من بين النساء يا رسول الله نصفحك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة قولي قولي لمئة امرأة فلما رجعت هند إلى بيتها عملت إلى صنم كان عندها فجعلت تكسر وتقول كنا منك في غرور سؤال هند بنت عتبة على النفقة ثم إن هند بنت عتبة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباين أحب إلي أن يذل من أهل خبائك ثم ما أصبح يوم على ظهر الأرض أهل خباين أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذي ما يكفيك وولدكي بالمعروف قال الحفظ الفتح وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند رضي الله عنها وحسن تأتيها في المخاطبة ويخذ منه أن صاحب الحالة يستحب له أن يقدم بين يدي نجوه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه مورده وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه لأن هند قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من الغض لعلم صدقها فيما ادعته من المحبة اسلام صفوان بن اميه لم يكن صفوان بن اميه ممن اهدر دمه لكنه كان زعيم كبير من زعماء قريش فخف على نفسه القتل هرب خارج مكه فاستأمنه له ابن عمه عمير بن وهب فقال يا رسول الله ان صفوان بن اميه سيد قومه وقد خرج هاربا منك فخال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ابن عمك ادرك ابن عمك فهو امن فقال عميرني يا رسول الله اعطني آية يعرف بها امانك فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه الذي دخل به مكة فلحق عمير بن وهب حتى أدرك صفوان بجدة يريد أن يركب البحر فقال له يا صفوان نفذك أبي وأمي الله الله في نفسك أن تهلك فأذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به فقال صفوان الرائحك أغرب عني فلا تكلمني فقال عمير اي صفوان في ذاك أبي وأمي جئتك من عندي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس وهو ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك فقال صفوان إني أخاف على نفسي فقال عمير هو أحلم من ذلك وأكرم فرجع صفوان حتى دخل مكة وعليه رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا عمير بن وهب جاءني بردائك وزعم أنك قد أمنتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي وجعلني فيه بالخيار شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت بالخيار أربعة أشهر لعل الله يهديك لعل الله يهديك فنزل ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين والطائف وهو مشر ثم أسلم بعد ذلك مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيعه فأخذته الجعدة من مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك إنما أنا بن براءة كانت تأكل القديلة بمكة وقبث رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات يوم الفتح رواه لي في مسنده بسند صحيح هنا ابي الخزاعي الله عنه قال ادنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال من بكر حتى اصبنا من مساء وهو بمكه ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف فلقي رهط من الغد رجلت من هذيل في الحرم يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وكان قد وتراهم في الجاهلية وكانوا يطربونه، فقتلوه وبدروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمن فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال ايها الناس ان الله عز وجل حرم مكه يوم خلق السماوات والارض فهي حرام من حرام الله تعالى الى يوم القيامه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد يكون بعدي ولم تحل الا هذه الساعه غضبا على اهلها انا ثم قد رجعت كهرمتي بالامس انا الشاهد منكم الله فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فقد كثر ان يقع لئن قتلتم قتلاً لأذينه فمن قتل بعد مقام هذا فاهله بخير نظرين ان شاءوا فدم قاتله وان شاءوا فعقله ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتلته خزاعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعد الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله او قتل بذحول الجاهلية لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا ما الأثلب؟ قال صلى الله عليه وسلم الحجر وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس لا صلاة بعد الغداء حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تنكه المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية لم يزيده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح هذا المسلمين واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر كنصف المسلم ولا شرار في الإسلام ولا جنب ولا جلب وتؤخذ صداقاتهم في ديارهم يجوب على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أرصاهم فقام رجل من أهل من يقال له أبو شاه قال أكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب لي أبو شاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختل قراجي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة قال العلماء معناه لعلام بأن قريش يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حرب وقتل صبرا وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا ففجر على قريش بعد ذلك ما هو معلوم إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأعماله فيها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر وخلال هذه الأيام رسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد وأخذ يفقه الناس بأمر دينهم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم ابن أسيد الخزاعية ليجدد أنصاب الحرم كما بث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر العثان التي كانت حول الكعبة فكسرت كلها ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كثرة السراء والبعوث التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده بمكة واحد سريد سعد بن زين رضي الله عنه إلى منا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زين من رضي الله عنه في عشرين فارسا إلى منات ليهدمها وكانت بالمشلل وذلك لست ليال بقين من شهر رمضان من العام الثامن الهجرة فلما انتهى سعد إليها قال له سادرها ما تريد قال هدم مناه قال أنت ذلك فأقبل سعد يمشي إليها فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال لها السادر مناه دونك بعض عضباتك فضربها سعد رضي الله عنه فقتلها وأقبل إلى بيتها وإلى الصنم مع أصحابه فهدمه. ولم يردوا في خزانته شيئا وانصرف ثراجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان سارية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في ثلاثين فارسة من الصحابة لهاد من عزة وذلك لخمس ليال مقين من شهر رمضان من السنة الثامنة إلى وكانت بنخلة وهي أعظم أصنامهم فأتها خالد رضي الله عنه وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خارد فلما باصرت به السدنة ومحجبتها امعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى فأتها خارد فإذا برأت عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها خارد بالسيف حتى قتلها وهو يقول يعزك فانك لا سبحانك أين رأيت الله قد أهانك ثم رجع خارد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العزة ثلاثة سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع لهدمه وكان برهاط من أرض من أرض ينبع على ثلاثة أميال من مكة. قال عمرو رضي الله عنه فلما انتهيت إليه وعنده السادة قال ما تريد قلت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قلت ولما؟ قال تمنع. قلت حتى الآن أنت في الباطل. ويحك. وهل يسمع أو يبصر؟ قال عمرو فذلبت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته. فربجدوا شيئا، ثم غضب السادن كيف رأيت قال أسلمتوا لله. أربعة سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة وكانوا بأصل مكة على ليلة ناحية يلملم، وذلك في شوال من السنة الثامنة للجهرة، وذلك خلال إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أيام الفتح ليدعوهم إلى الإسلام. فخرج خالد رضي الله عنه معه ثلاثمائة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصار وبهن سليم فلما وصل إليهم دعاهم من الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبائنا صبائنا فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل من السرية أسيرة ثم أمرهم خالد رضي الله عنه ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيرهم فأبا جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيرة فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين وقع عند ابن سعد أن بني سليم هم الذين قاتلوا من بعيدهم من الأسرة أما المهاجرون والأنصار فلم يفعلوا ذلك وأطلقوا أسرهم وقال ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بني جبيمة قال الحفظ بن كثير إنما أراد خالد بن رليد رضي الله عنه نصرة الإسلام وأهله وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا فغتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيتهم وقتل أكثر أسر أيضا ومع هذا لم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر به أميرا وإن كان قد تبرأ منه بصنيعه ذلك وعدى ما كان جناه خطأ في دم أو مال ولهذا لم اعزله الصديق رضي الله عنه حين قتل مالك بن نويره ايام الردة وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه واصطفى امرأته أمة ميم فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزله فإن في سيفه رهقا فقال الصديق رضي الله عنه لا أغمد سيفا سأله الله على المشركين وقال الحافظ الفاتح والذي يظهر أن التبرأ من الفعل لا يستلزم إثم فعيله ولا إلزامه الغرامة فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود النزاع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وقام بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شر بسبب ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عملت بأمر الجهلية في الإسلام فقال لو خالد رضي الله عنه إنما ثأرت لأبيك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كذبت قد قتلت قاتل أبي ولكنك ثأرت بعمك الفاجه بن المغيرة فسب خالد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فشكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لما تؤذي رجلا من أهل بدر لو أنفقت متل عهو ذهبا لم تدرك عمله فقال خالد رضي الله عنه يا رسول الله يقعون فيها فأرد عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالد فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار وفي رواية من إسحاق في سيرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهب ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة سبب تفضيل نفقة الصحابة رضي الله عنهم قال قضى عياده رحمه الله تعالى وسعب تفضيل نفقتهم رضي الله عنهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وهذا كله مع ما كان في أنفسه من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا ينال درجتها شيء وذلك الله يؤتيه من يشاء شيء من فضائل خالد بن الوليد رضي الله عنه أخرج الشيخان في صحيحي على به رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تضربون خالدا قد احتمس أدراعه واعتده في سبيل الله بعض ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال إقامته بمكة في بعض الأمور فمن ذلك واحد حكمه صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبه ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فقبضه إليك فلما كان عمل فته أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد ابن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عاهدا إليه فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي وولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بيئا بعثبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال سورة من زمعة رضي الله عنه تجب منه. لما لما رأى من شبهه بعطبة فما رأها حتى لقي الله اثنان حكمه صلى الله عليه وسلم في المرأة السارقة روى الشيخان في صحيحيهما على عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا أهمته المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد فأيهم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يداه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك تلك المرأة فقطعت يدها ثم تابت وحسنت توبتها فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد منع الشفاعة في حدود الله اثنان وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة ثلاثة وفيه قبول توبة السارق أربعة وفيه منقبة لأسامة رضي الله عنه وفيه ما يدل على أن فاطمة رضي الله عنها عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده صلى الله عليه وسلم ستة وفيه ترك المحابات في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبيرا القدر والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه سبعة وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر المبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة ثمانية ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق تسعة وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث عشرة وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولسيما من خالف أمر الشرع ثلاثة تحريمهم صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عن بيع الخمر وأمر بإحراقه وكسر جراره ونهى عن بيع الأصنام والميتة والخنزير فقد أخرى الشيخان في الصحيحهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حظم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقال يا رسول الله أرى أي الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال الحافظ الفتح قال الجمهور العلماء العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعد ذلك إلى كل نجازة والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة أربعة تحريمه صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة تحريماً نهائيا وفي فتح مكة أحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ثم بعد ثلاثة أيام حرمها فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح وروى الإمام مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة قال المزري رحمه الله تعالى ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في اول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نصخ وأن عقد الإجماع على تحريمه وقال الإمام البغوي في شرح السنة انتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ووكل إجماع بين المسلمين وأخرج الحاكم في المستدرك بسنة صحيح عن بيد الله بن أبي مليكة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم كتاب الله وقرأت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا ورواه ابن ماجه في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتني بأربعة يشهدون. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها قولة جميلة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى وفي يوم الفتح قد ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا هذا النصر المبين ولم يسمعوا صوت بلال رضي الله عنه يرن فوق ظهر الكعبة بشعار التوحيد ولم يروا الأصنام مكبوبة على وجوهها مصواتا بغرام ولم يروا عبادها الاقدمين وقد ألقوا السلم واتجهوا إلى الإسلام إنهم قتلوا أو ماتوا إبان المعركة الطويلة التي نشبت بين الإيمان والكفر ولكن النصر الذي يجني الأحياء ثماره اليوم لهم فيه نصيب كبير وجزاؤهم عليه مكفور عندما لا يظلم متقال ذره أثر فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا كان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب وذلك أنهم كانوا يتربصون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش دخل الناس في دين الله أفواجا روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن سلمة الجرمية رضي الله عنه أنه قال كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وقال ابن اسحاق وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهديهم وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وقالت العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه فلما افتتحت مكه مكة ودانت له قريش ودوقها الإسلام وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عداوته دخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه وسنفصل أمر دخول الناس في دين الله أفواجا عند الحديث عن عام الوفود إن شاء الله تعالى إلى هنا أنت مجلسنا هذا على خير نلقاكم بمشيئة الله تعالى في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته